مرضا فزادهم الله مرضًا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا ثيل لهم لا تفسدوا في الأرض طالوا إنما نحن مصلحون ألا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 لك لا يعلم واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا خلو الى شياطينهم قالوا واذا خلو الى شياطينهم قالوا انما معكم انما نحن مستهزئون